سريم على موكدي جي كي طقطق طاتو ريمكس رمضان شهر المغفره شهر الرحمه شهر صيام كان سنه ايام وفي الطعم زمان يلا نلم فلوس شهر الغفران اشيد كلمتين من اول الشهر رمضان ياشتان ولو اتسيت تزورني عشان في الشده هتفضرني بعد الفيطر قابلني واغلع مني الفجر يا يامان هحلسقر مع عيله كريمة بعد انصلت الفجر صلي وسبح و بايت يومك و زي الباجر صايم معزوم في بيتي العيله انا و العيله صايمين ملدلك و انا حجب سواريخ ساعة المغرب جازين عجل المغرب اشرب يا كبير نعمل احلى مائدة انا واصحابي بنشارك في الخير نحضر الفطار نفطر مع مدفع الافطار والبشباش صاحبنا زي كل سنة اتاخر وعك تفكر يا اللي في بالي لا هيطلع عين فطر رمضان ومخاصم دينا تلاتين يوم بيعدوا يا عم أكل لتلات ايام سدق اللي قال المسأل الحلو بيخلص يا باوام مدفع رمضان ورمز ومسلسلة كمان وصلاة التراويح ويحن نتجمع لها ساعة الأزام وصاص الأنبياء بكر ورشدة والأصدقاء رمضانه علا كسود شرتاد اللي عامل فى ابو تريكا و عام اللي عامل براكات ها دلول ماتش اللي يقول و هتخسر و ضحنه لبابا و ام اكتر ناس خسر و قصد نشلو كل الجولات كده خرفت خلاص و اللي حسل بيه عاملش اراز كربونات فى مدفع مزعج بياه كل الناس كل صح بحدي بساروخ يتخدي جنبي هادحك على خطته من كتر الدحك بوفالبي كل سنة واحنا مع بعض بنتجمع يا اخواتي رمضان احلى مع غلح بايب بولاد كل حياتي اوضل كل سنة لمتنا يدوم لا الاخوية اكمل صورة الزكرة جميلة فيها غلق اخوات حواليا ططنطنطنطنطن المسحرات يوسيلي افان ازحا يا صاحبي فوق اسمع منه يا با والسلطان بل الكل يوم يجم سحارتي بوم بوم احبفلو فلوس ينادي اسم صاحبي ام النوم برسله من الكل حبيبي بلاش مشاكل وعران لبنت لك يكل بعضنا قبل الصلاف اشتبان بعد المغرب يا بنت صالح قبل عارين الشر احنا على موقع